ما هذا الشيء يعني وصفوها بما وصف الله به من السلوك التي لا يمكن أن يوجد معها شيء وهذا أيضا بعض والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل ويسالونك عن الروح قل الروح من امر رب الروح امرها عجيب ولا يمكن الاحاطه بها ولا يمكن تحديد ماهيتها ابدا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا صدق الله لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من اوصافها فقد ثبت السنه أنها ترى أن الروح ترى وهذا يقتضي أن تكون جسما لأنه لا يرى إلا الجسل فلا يحمد واذا قلت ايش ثبتت السنه ولا ما كان يسلم ما هو الدليل على ذلك الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابي سلمة رضي الله عنه واذا بصره قد شخص ارتفع وانفتح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الروح إذا قبر اتبعه البصر ينظر إليه ينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصور قوة فهذا يقول على أنها جسم وأنها ترى كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبرت قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نذلوا من السماء إذا كانت الروح صالحة وأسأل الله أن يجعل روحي وأرواحكم صالحه فإن معهم كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة فلا يدعونها في يده طرفه عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها ويقال ما هذه الروح الطيبة فيقول الملائكة هذه روح فلان ابن فلان بأقل ما يسمى به في الدنيا حتى تصل إلى خلقها عز وجل ثم يقول سبحانه وتعالى ردوه إلى الأرض فاني منها خلقت وفيها أعيد ومنها أخرجه ثالث اخرى فتعاد روحه في جسده حتى يعطيه الملكان وأسألاه ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة إن شاء الله من فضله هذا يدل على أنها جسم أو لا وجه الدلالة أنها تكفر ويصعد بها وتطيع فهذا يدوها لأنها روح ولكن القصي على أنها جسم هذا يدوها لأنها جسم ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسام لا نعرفها نعم هي من أجسام لا نعرفها لأنها ليست من مادة الجسم الجسم منقين من تراب والنسل من سرات الماء المهيد لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا ولذلك قال الله فيها قل الروح من أمر ربي وأما ما وصفها بعض العلماء بأنها جسم نوراني لطيف يسري في جسد سريان سريان النار في الفحم والماء في اللبن فهذا لا نزم به أنها جسم نوراني الله أعلم لكن نزم بأنها جسم نوران وأن مادتها من غير مواد الأجسام ليست من تراب ولا من مني خلقت قبل البدن والله أعلم أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلاف المهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي تنهية. ولا هل هي نور مشئ أو غيره شيء الله أعلم فإذا كانت من امر الغلب فإننا نقتصر بها على اي شيء على ما ورد فقط نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ننظر إليها ونقول إذا ما إذا قدرت فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء ونقتصر على ذلك ولا نتعداه لأن هذا أمر لا نحيط به قال وان ارواح الورى لم تؤدم قول الورى يعني بذلك الخلق مع كونها مخلوقه فاستفهم قول مخلوقه هذا رد لقول الفلاسفه الذين يقولون انها قديمه وان ليست حاركه فان دعنا عقيدتنا انها مخلوق لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم قال مالك رحمه الله فكل فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق قل لا يرد كل ما عن سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسيد للشرف والجاه والخلق جميع الخلق فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشتف الخلق على الإطلاق قال الناظم وأشتف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق أو أفضل الخلق على الإطلاق نبي فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق هكذا قال المؤلف وكثير من اهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن نفسه وقال أنا سيد ولد ادم أنا سيد ولد آدم والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا في ذلك خلاف بين العلماء وجمع الشيخ السلام رحمه الله بين النصوص في هذا الامر وقال ان الملائكه افضل باعتبار البدايه لانهم خلقوا من نور والبشر من طين والبشر افضل باعتبار النهايه لانهم يخلدون من الجنه ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكه بل الملائكه يدخلون عليهم من كل باب يهنئونه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالمهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق وقالوا كل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن نخفر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالنا أنت سيدنا وابن سيدنا قال كونوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهدنكم الشيطان فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب وهناك فرق بين المخاطبة وبين الأخبار فنخبل أنه سيد الخلق وأن وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقولهم "قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي لكم الشيطان نعم. Deze is er. Deze is is راحه <تصفيق> مش ايش <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم يا عم نعم والنفس نعم اما الاول وهو قولك اذا رؤي الانسان يعذب في قدر فنحن كل لغه انه هو يحظ وذلك بان يكون لها شاهد مثل أن يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاة فيها. أو بالتقصير في واجب فهذه لها قرينه أما مجرد أن يرى صديقه أو قريبه يعدى فهذا يحتمل أنه من الشيطان ليحسن الذين آمنوا وأما الثانية وهي أنها إذا خرجت من البدن تتجمد فهذا خلاف الأصل الأصل أنها تقوم بشماهي وأنها تقرب. ويتوفى ملك الموت، ولكنها كما قلت لك ليست مادته من جسم أساسي حتى نقولها جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما شابه الله اعلم باقي سؤال ثاني ثالث التاريح الروح لا شك أنها هي الأصل التي الذي يحبه البدن والبدن لا يفعل شيئا من الطاهر الناس الا والروح فيه فهي في الحقيقه هي البديهه من حيث التصرف والتدبير والاتجاه والتدب والاراده فصار على عليها والنعيم عليها كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ارواح المؤمنين في اجواء الطيب او معلقة هي نفس الروح تسرح في الجنه حيث شاءت المهم ورد بهذا عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على ذلك الرابع إيش؟ الفرق بين الروح والنفس الروح ما به حياه البدن كما اردت والنفس قد يراد بها الاراده كما قال امرت نفسه بكذا ان النفس لا امارهم بالسوء والروح هي اللي بها حياه البدن والنفس قد فتره كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيرها. نعم. ابن قيم له له كتاب اسمه كتاب روح. أفاد في هذه المسائل وأكثر. لكن في أشي مناسب الإنسان قد يشوف فيه صحتها. نعم. هه. نعم. مت ومت حط لانه انا لا اعرف ان تحضر شيء يقال واحد قرأ كتاب معروف لا نوي ان نسميه تذهبون تشترونه لا لا لا, لا, لا تعرفون قرأ هذا الكتاب هذا الكتاب يحضر الجنة ويفرقه فقرأ الجمله التي تحضر الجنة ولم نعرف جمال تفرقه <تصفيق> فما لأو عليه الدار وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجمال حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضر عندك فاقرأ هذا حتى يتفرق. فإياك أن تقرب هذه الكتب لان اخشى أن تضع, في ان تضع نفسك في اثر نعم أس أس ها؟ وامر يجول وموجود الثدي فانه استحق في شهاده ان نعم ما بالضم لا غلط لكنني أنا مهيب عندي أبل عندي سبا أنه عشره عشرة شيء بحاضر ولا عطانيه لا بس عشان صح أنا عندي هذا الشرط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا خلي خال تجتنيه سبق لنا ما ذكر أو ما ذكر معن في القبر وعذاب القبر وعين القبر فنسأل الآن هل ثبت في القرآن عذاب بقبوت هذا مبنى عمر ها؟ طيب هم انا انا <تصفيق> إيه لو قال قائد على يعني في المستقبل. في المستشفى طيب ما لا شكك لان في سياق المحترم تمام نعم, دي نعم. هذا يعني ما يمكن أن نفهم عذب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الوارد السيسي أنا أريد أن نفهم عذب القبر من نفس الآية نعم طيب إن الله ذكر أن ما أعشى يتوفروا يضربون أوجههم ونرجو وذوقوا بار امذروكو طيب في عبد عبد الله اذن الظالمون مولى هذا من ان ما اكون ولا ترى الظالمون في عماره الموت والملائكه تباسط عبيده اخرجو انفسكم اليوم في الزون عذاب الهول في يوم يعني الملائكه تقول لهم مؤلوا في الزون عذاب الهول هذه الصح ما يكون في الع... العياد نعم <تصفيق> في علاقوا وفي... عن... أصلنا لي قريب مصريح السنه هل ورد عذاب القبر يلا عبد الله عبد الله بتعرفي يقول لك هذا خبر احد وخبر الاحد لا تثبت فيه الاقارب لكن يقول لا اثبتها طيب ونقول لها ايضا هل انت تقول في صلاتك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر نقول هل انت تقول في صلاتك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر اي نعم تقول او هل, هل تستعين من شيء لا وجود له نقول له هل تستعين من شيء لا وجود له اذن انت تقر بهذا في اعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك تقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر افلا تستحي على نفسك سبحان الله وما هو ما قاله الأخذ ده صحيح نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا أو حالا طيب عذاب القبر دفن فيه بحوثا لعلكم تفهم من أهل ودائم ومنقطع هو على الروح وعلى جسد وكما التفصيل فيه ولا نحب أن نطيل البحثي لأنه ما ان نتأخر قال المؤلف رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يؤد كل مبتدى وحق خضر خضر متدى فكل ما عن سيد الخلق وسيد الخلق هو نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم والسيد الشرف وجاه ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه هو صارق قال أنا سيد ولد آدم ولكن هل هو سيد الخلق أو سيد ولد آدم هذا ينبني علام هل ولد آدم أشتق المخلوقات أو لا نستمع ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم أتم الآية على كثير من من خلقنا تفضيلا من قال فضلناهم على من خلقنا على كثير من من خلقنا وهناك من خلق الله من لم يفضل عليهم ذنوا ادم ومن ثم اختلف العلماء هل الملائكه افضل او بن آدم افضل فقيل الملائكه افضل لانهم خلقوا من نور ولانهم يسبحون الليل والنهار لا يبصرون ولانهم لا يعصون الله ولا ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولم يفتتنوا بالدنيا فهم افضل وقال اخرون بل بني ادم افضل لان الله سخر الملائكه لهم في الدنيا وفي الاخره ولانهم ابتلوا في الفتن فصبروا ومن بلد في الفتن وصبر نال درجه الصبر بخلاف ما لم من لم يفتن فدرجه الصبر عنده ضعيفه فبنو ادم افضل ولأن في بني آدم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء وقال الشيخ السلام من رحمه الله الملائكة افضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور مصطفاهم الله النفس وبن آدم افضل باعتبار النهايه لأنهم مذكرين يكونوا في جوار الله في الجنة والملائكة يتحن عليه المكلفات سلام عليكم بما صبرتم فهم أفضل اعتبار النهاية بناء على هذا إذا قلنا بني آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق وإذا قلنا الملائكة أفضل يبقى النظر عليك. هل محمد أفضل منهم أو لا؟ فاجه أثبت وذلك لأن تفضيل الجنس على جنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجنس هذا أفضل من الجنس الثاني انتبه لها بالنقصة تفضيل الجنس على جنس تفضيل مطلق على مطلق وتفضيل فرد على فرد أو على جنس تفضيل معين ولا يزن اذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الاول لا يلزم ان يكون هذا الجنس افضل من الاخر فالفضل المطلق غير الفضل المقيد ولهذا لو قال قائل يولد لعثمان رضوان مناقب ليست لعلي ولعلي علي مناقب ليست لعثمان ولعمر مناقض ليس لأبي بكر ولأبي بكر مناقل ليس عمر واكر فهل الفضل الخاص يلغي الفضل المطلق العام نعم الجواب لا ذلك ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة هل نقول إن هذا العامل الذي لفع في الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من خمسين لا فضله خاص حيث عامل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره بل يجد من يستهزئ به ويصر به والصحابة كلهم يعملون بالحق فله أجر خمسين من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه هو <تصفيق> ليس افضل من الصحابه و ليس من الصحابه لا شك فهذه المساله كل ما عن سيد الخلق ورد لو قال المؤلف فكل ما, فكل ما عن سيد بني ادم ورد لكان اسد واسما من الاراده <تصفيق> قال من امر هذا الباب هذا الباب اي باب هو يعني باب البرزخ شتنته وعذابه والباب يعبر به, والباب يعبر به العلماء عن المساله يقال في هذا الباب اي في هذه المساله دعنا تجيهم في كلام بن القيم كم شخصاً مدينية كلام لما أحمد مثل قوله لا وضوء لمن لم يكسم الله عليه قال لما أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء ما معنى في هذا الباب أي باب تسنع نوض فالعلماء يرعب يعدون في الباب عن المسألة فقول المؤلف هنا من امر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به سواء أدركت عقولنا أم لم تدرك وسواء أدركت حواستنا أم لم تدرك يجب علينا أن نؤمن به ومن ذلك عذاب القبر يجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدرك الحواس، فلو قال قائل أن أنا نبشت القبر ولم أجد أثر للتعيب في جسد الميت وهو كافر، قلنا له هذا إيش؟ امر غيب. لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزنا أنه قد يكشف. عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين في يعذبا بالنميمه وعدم التنزه من البول ووضع عليهما جريدا رطبا وقال لأنه يخفف عنهما ما لم ييبسا وسكت هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا ما هو مسألة العلم أغرب مسائل الدنيا ما هي أن بعض الناس إذا دفن الميت اتى بجريدة خضاء وغرزها في القبر أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر لماذا؟ ها؟ لعله يخفف عنه ما لم يجبه إذن أساعت الظن بأخي الان فعلك هذا إساعة الظن بالميت هل تعلم الغيب المعدة نعم احتياطا في التهمة تهمة. هذه تهمة عظيمة ثم مع كونها إساعة للميت هي بدعه في دين الله لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجرائد على كل قبر انما وضع على من كشف له انه مؤكد فاذا فهمت الرسول كل ما دفن مله وضع عليه جريدة ابدا فهذه جمع بين ايساء الظن بالميت وبين البدعه في دين الله وهذا من اضلال من اضلال ان يزين الانسان سوء العمل فمن زينه لو سوى عمل تراه حسنا فإن الله يظل من يشاء ويعلم من يشاء فالحاصل إن إن اني رايت أو قيل لي ان بعض الناس يفعل هذا نعم في يزرع الزهور لا الزهور عملي هذا الباب علشان يطلع يتنزع شوي نعم. نعم ما صحيح أنا ثم من يقول حتى بعض أصحابنا رحمه الله فوقها الحديث العناقل يقول يستحل لكن هذا هل هو مسلم نعم أبدا لكن بعض الناس كانوا ظهرين يتبس على الأرض أما مثل الزهور ما عشان هذا علشان يعني كان رائحة طيبة نعم او تشهد هذا اردع واخت طيب يقول كل ما, ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حق ثابت سواء ادركته العقول ام ان تدرك لان هناك شيء وراء هذه الماده نحن لا ندرك في, حياة في حياتنا الا هذه الماده فقط اما ما وراء الماده فلا ندركه اطلاقا ولهذا لا ندرك ارواحنا التي فيها لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا, ولا من المواد التي نعرف فمن ثم اختلف العقلة أو على الأصحى النظار في هذا الروح ما هي هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي وسبق كلم هذا ما هو سبحان الله طيب إن الله إذا كان نردنا من حال الشخص في حياته المهمية حاله غير مستقيم ونظن بأنهم يعدى في قوله هل يجد لنا بما عللنا صوراته فهذا نظن أبد ما يجد بدي الله عنه أنت ما يهدي إن الله إن الله يأفر لا يأفر ويستخده ويغفر ما دونها يكرمه سعيد اللي وراء البرسيم برسيم غير يابس اذخر البرسيم على شأن اعوادها الظاهر بدل بدل الاذخر ولهذا يقول يابس مو رطب رطب التراب يعني ما اجى يجل... سيد عندنا الان هنا في في القصيم الذي يرى المتامل مدر صغير على الخروج ثم يرون عليه الطين لكن ليس مثل نبي اما في رجل انه عند النبي فما هو تعرف الحديث حديث حديث العباس بن المطلب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منع من اخذ الاشجار في مكه قال الا اذخر بينهم لقبولي فادلهه بذلك ادلهه فكان الاخضر الموجود والبرسيم يقوم مقام الخرب هذا هذا كان الاشجار نور ها لو كان غيره قال هذا هو صحيح مصرح. خير ان شاء الله ما خالص هذا في قراءه الليل فليكن في الليل ان شاء الله هذا في المراه عليهم في القراءه مرة عايز يتراقب هو مرة يتراقب خلينا نتفق احنا ده كان فرق و كان نعم لا, لا هذه مثل ما قلنا قبل قليل الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل مطلق فهمت ومع ذلك فهذا الألاطة التي ذكرته في حج المعراج لم أعلم به فإذن الله خير سجني علم به نعم انه خاص بلا شقاص وانه نعم وانه وانه نعم وان منها ايه الدخان منها ايه الدخان يذهب لا يذهب بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال الله الرحمن الله الرحيم وما أتى في النصر من عشراته فإنه حق فكله حق بلا شطاط ما مبتدأ وما أتى يعني والذي أتى ومن بيان للذي لما بيان ما هي بيانية وجملة فكله حق خبر المرتد يعني كل ما أتى في النص من اشراط الساعة فكل حق بلا شطاط أي بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعه فيه فليجب أن يكون مسلم وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها وهي أنواع منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو المستقبل والمراد به المستقبل من الاشرار الكبيره العظمى فلها اشراف وانما قدم الله تعالى لها اشرافا لعظمها واهميتها فكان لها اشراف هي مقدمات او مقدمات بين يديها من اجل ان ينتبه الناس ويستعدوا لها قال منها أي من أشراطها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي نعم منها أي من أشراط الساحل الإمام الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القياده يكون إماما لهم أعظم كالخليفه هذا الإمام يقول انه الخاتم الخاتم الخاتم لمن؟ الخاتم للائمه لانه لا امام بعده فهو خاتم الائمه واسمه يقول محمد ولقبه المهدي يعني الذي هداه الله عز وجل هذا المهدي يبعث في اخر الزمان اذا مرعت الارض ظلما وجورا ونسي فيها الحق وصار المظلوم لقمه للظالم وانتشرت الفوضى فحينئذ يبعث الله هذا الرجل اماما مصلحا للخلق مبينا للحق والاحاديث الوارده فيه تنقسم الى ثلاثه اقسام صحيح وحسن وضعيف بل منها ما هو موضوع وقد اختلف العلماء في اثباته فمنهم من قال انه لا مهدي وان جميع الاحاديث في وارده ذلك ظريفه ولا تقوم بها حجه وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك لم تبين إلا في أحاديث ضعيفه أو تبلغ درجة الحسن بتعذيب رطها فلا أضع بها ومنهم من قال أجد أنا نتبع الحق فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبنوا درجه الصحه فان الواجب القول به انه يخرج رجل في اخر الزمان عند فساد الامه ليخرج الناس من الظلمات الى النور والله على كل شيء قدير ولكن هذا المهدي ليس مهدي الراهره الذين ينتظرونه ليس مهدي, ليس مهدي الراهره الذي ينتظرونه فانهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء يدعون انه اختفى عن الحروب والفتن في زمن علم ابي طالب رضي الله عنه وما بعده التي حصلت في زمن علم وما بعده اختفى بهذا السجاه وانه ما دام مغلوبا لا يستطيع ان ينفذ ما اراد فانه مختل ولهذا تجد في ادعيتهم فرج الله كربته وازال غربته كربته لانه مكروب هذا السداد غربته لانه غريب هذا السداد ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن يقف عندما بهذا السفزاء يدعو مولاه المهد لعله يخرج فيهتر على هذا الخبز والعسل والماء فإذا افطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الارض ومغاربها هم ينتظرون ذلك لكن هذا ليس بصحيح وكيف يمكن لشخص ان يبقى في هذا السلجاب لا يعلم منه لا يأتيه اكل ولا شرب ولا شيء كيف يبقى هذه المده قالوا نعم الله على كل شيء قدير هذا الرجل ولي مجاب الدعوه ما في الكون حبة ولا ذره تتحرك او تسكن الا بعد علمه نعم وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون كل شيء تعرض عليه جميع المقدرات اليومية ثم ان وقع عليها وان وينقال عليها ملاحظه ما مشت هكذا يقولون فإذا فكرت في الأمر وجدت أنها عقول كهذه تعتبر لا شيء نعم وأن هذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخرين أعمالا الذين ظل سرون في الآجة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا اولئك الذين ينكفروا بأيس ربهم ولقائه في حرف أعمالهم فلا نقيم لهم من مطير متوازن فالمهم أن المهديه التي تكلم عليها في السنة ليس هو مهدي رافرة الذي بل فللمهدي خليفة يبعث الله عز وجل في آخر الزمان ويخلق في وقته <تصفيق> ليس مختلفة <تصفيق> فيخرج ويملأ وي... ويملأ الأرض عدلا بعد أن كان ملاك ظلما وجوال طيب محمد يعني أن اسمه محمد المهدي لقبه فله اسم ولقب على اسم محمد واللقب مهدي وآصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول ولكنه حصلت فيها إحلال الى هذا وقوله المسيح يعني ومن آيات من أشراط الساعة الكبرى المسيح ابن مريم المسيح عيسى ابن مريم من آية الله عز وجل ومن أعظم قوله آية أنه الآن في السنة الآن في السنة رفع الله إليه حي وإذا كان في آخر الزمان نزل ولكن ليس المؤلف ذكره في بمحله، آه؟ نعم أصله مهدي أنه, أنه ثابت ثالث، مهدي أنه ثالث لأن حديث فيها مشهورة مصطيرة، لكنه ليس مهديا الرافض، الله عالم الله عالم ما ما ما جاءت حديثها، لكنه يبعث في مكانه في مكة أو غيره لا, لا هم من المكان المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوعة غلما وجورا تكون مملوعة عدلا وقصدا على دي. ثم ذكر مؤلف المسيح المسيحة المريم وأنه يقتل للذجال بباب ذلك خل عن المسيح المسيحة المريم من آيات الله عز وجل ابتداء موتها أما ابتداء عن الله خلقه من أم إلى آخره آن. وأمانته فانه فإنه الآن في السماء حي وينزل من السماء عند قيام الساعة فيقتل المسيح الدجال يقتله عند باب اللد واللد قد جاء من قرى في وكذلك أيضا وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن دجاله إذا المسيح قتل مسيح مسيح الهدى قتل مسيح الضلال ثم قال وَأَمْرَ يَعْجُودَ وماجوج, ومأجوج ثِبِتِ فإنه حق كهذه هذه هذا هو السر الرابع الليان الأول المهدي الثاني المسيح ابن مريم والثالث الدجال والرابع عيسى ابن مريم. إحنا أربعة استياخذ. اولا المهدي ثم المسيح ابن مريم ثم الدجال الثلاثة الرابع هجومات جو. لكن نزول عيسى بال الدجال وكان عليه أن يقدم الدجال اولا ثم عيسى ابن مريم لان عيسى ابن مريم يقتل الدجال صح في هذا الحديث اما امر يأجوج ومأجوج فيقول اثبته فانه حق نعم نثبته لانه حق جاء في القران قال الله تبارك وتعالى حتى اذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حاجه ينسلون واقترب العاية الحق إلى آخر ويجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاته ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى يوم الخيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك باعتا إلى النار قال ربي وما بعد النار قال من كل ألف تسعة وتسعة وتسعون في النار وواحد تسعون قال قالوا يا رسول الله أينا لأيك واحد؟ فقال ابشر فإنكم بين قبيلتين ما كانتا في شيء إلا كثرته وهذه يدل على أنهم من بني آدم فلهم مال لبني آدم وعليهم ما علي واما ما اشتهر عند العامه وبعض كتب البعض انهم مختلفون في الخلطه فبعضهم طويل جدا جدا ياخذ السمكه من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس نعم هكذا يقول وبعضهم يفترشوا احدا أذنيه ويتحب الاخرى لأن آذانهم كبيرة طويلة وبعضهم قصار جدا يترادفون على ربع الصاع ربع الصاع المد فيظنونه بئرا فيقول أعلاه إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء يقول إن بئركم لا ماء فيه نعم لأنه قصار كل هذا لا أصله لكن سمو يعذوا ماعذوبتي لانه من, من الاتيج اتيج النار والنار اضطربت اذا اضطربت اضطربت وصارت صار له بهاء يعني يتداخل بعضه ببعض نعم ولا ينطفئ هم بكثافه هكذا كثرون جدا جدا ولهذا يقول الله عز وجل عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحدين لقتالهم كثيرين جدا نعم فتجدون مثل الذر كانها قدة تنمل أو الذر هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا مثلها جكلة مثل يتداخل بعض مع بعض وعندهم طيش وعجله وعضوان على على الخلق بل وعلى الخالق لانهم يسمعون في قاع كبيره وياخذون بن الشابح الذي يرمون به فيصوبونه نحو السماء صوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام فترجو السهام مخضبه بدماء امتحانا من الله فيقول بعضهم لبعض قلبنا اهل السماء فهل اما لنقلب اهل الارض فيغزون الناس ويحصل فيهم فتن عظيمه ثم يرسل الله عز وجل عليهم بعد أن يدعو عيسى وقومه عليهم ترسلوا اليهم عليهم النغة في رقابهم ويدودة تأكل النخاء الشوفي فيصبحون موتى ميتة رجل واحد فيملؤون الأرض نتلا وزهما ورائحة كريهة فيرغب عيسى بن مريم الى الله عز وجل ان نخلصهم من شر هذه الاجساد الممكنه فيبعث الله تعالى طيورا كاعناق الابل تأخذ واحد منه ثم ترميه بالبحر فهؤلاء هم وما وماجوج وهم من اشراق الساعه الكبيره القريبه من قيامها طيب فان قال قائل ما تقولون في قصه في القرنين حيث بلغ مشرق الشمس فوجدها تطلع على قوم قال الله لم نجعل لهم بدونها كذلك وقد احطنا من لديه الكبرى ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين الستين وجد من مع قوما لا يكادون يفقهون قوله لان الوقت غريب فقالوا ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعله خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الى اخره وهذا يدل على انهم كانوا موجودين فكيف يكونون موجودين من عهد القرنين ومن اشراق الساعه خروجهم من اشراط الساعة نقول ان الذي من اشراط الساعة ليس إيجادا بل خروجهم على الناس وعبثوه في الأرض وفسادهم فيها أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن من زمن للقناة إلى الآن موجودون مفرجين في محل فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعلهم قدر وقوة ينفذون من وراء هذه السدود نعم حتى إذا بلغ بين السيدي وجد من دونهما قوما لا هذا في شرق في الدنيا لكن اين هو على التحديد ما وصلوا بهذا يقاب لكن ما هو الثابت نعم هو الظاهر بكثرهم يكون كل شيء ولهذا يفسد عيسى المريم ومعه لله عز وجل ان يقيهم شرهم نعم نعم سليم إيه؟ انا قلت لكم ما اكتفت ما كتبتها أكتبها إن شاء الله أجيب زين طيب لا بأس نعم نعم يقول إذا قلنا عسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى من المتوفيق ورفيق عليك نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرح من النهار وَقْرَأَ اللَّهُ وَتَوَفَّى الْفَسْلِينَهُ وَتِهَأَ وَلَمْ تَمُتْ فِي, في مَنْعَمِهِ <تصفيق> فَيَكُونَ عيسى بن مريم تَوَفَّوهُ الله يعني قَبْرَهُ قَبْرَهُ وهو كَمَا كما بِمْحَمَّدِي الصَّلَةِ وَوَحَيُّ نعم لا لا لا جهد. لا لا لا لا لا نعم نعم لا هذا هذا هذا تصور صراعه حتى يسوق الناس هذا القحطاني والصبياني في في منظر اليمنابا هذا الرجل المؤلف على تقسيم اشراط الظواهر هذا هو العرض والرق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 العام كنت متأخر ويكون متقدم ثم ان حليث الجساسة يخالف ما ورد في صفة الدجاء الصرح الحين إنه رجل قصير قطر جاء بالرأس أشبى مع كل قطن من, من القحطان قطن من هذه الرزا طج من القحطان والجساسة ما بعد هذا <تصفيق> اي لا فيقعد يا فتن قرص ما راح ولا الى ما راه على وقت له في البخاري نعم محمد ان من ما اظن نعم ما هذا هذا لكن يبيعوه لا ما في معنى ان يجي الى مكه لان هم القراء ويبيعون نعم قالوا مطلع بلا اوصاف على من ايوه ذكروا انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وانه وان اسمه كسل وانه من بني هاشم من بريه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنشئ الشبه والتوافر انه سيخرج واما صفته فإن ثبت اليه شيء وجب الاخت بها والا فلا هل سيدنا نسخ من جديد نعم ما كيف طيب أول ما نبدأ من الآن من أجل بدر ومن شكله طيب أول الدجال مشتق من إيش من الدجل وهو التكريب والتمويل البحث الثاني هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى الجواب أنه بشر من بني آدم وأنه كله عين حتى عينه التي يبصر بها هو اعور كما ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن بشر اعور ربيح المنظر سيء. ثالثا ما فتنته ذكر أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب ويؤيد على ذلك بما آتاق الله من الفترة حيث يأمر السماء فتمطر والارض فتنطر يأتي إلى القوم يدعوهم إلى انه الرب فان اجابوه قال للسماء امطري وقال للارض انبتي فتمطر السماء وتنبت الارض وتهتز رابيا فترجع مواشيهم اليه اسبغ ما تكون ضروعا تمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما ويخصبون وياتي الى القوم يدروهم فينكرونه ويكذبونه فيامر السماء فتقلع والارض فتجدد فيصبحون الممثلين ليس عندهم شيء من المراعي وترجع اليهم مواشيهم كاهزل ما يكون هذه فتنه عظيمه ولا سيما لمن للبادر لاهل الباديه فتنه عظيمه كبيره وياتي يضعف الله إليه شابا فيواجهه ويدعوه الى ما يدعوه اليه بانه الرب فيقول له الشاب كذبت ولكنك الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربه بالسيف ويقطع جزلتين قطعتين ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال ثم يأمره فيقول قم فتلتئم الجزلتين ويقوم سويا ولكن ما يقول يقول اشهد انك المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما زدت فيك الا بصيره فيقتله يقتله ثانيا ويمشي ثم يحييه وإذا, واذا قال له انت المسيح الدجال واراد ان يقتله عجز عنه بذلك عجزه امام الناس البحث الثالث كم يمكث في الارض يمكث الارض أربعين يوم اليوم الاول كسنه واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعه واليوم الرابع كسابع ايام ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك هل أول الحديث وقالوا اليوم الأول كسنة لشدته على الناس والشدة تكون أيامها طويلة وهذا هو معنى الحديث المعقول وليس معنى الحديث أن الشمس تريت وتبتع لا تغيب إلا بعد سنة هل قالوا هكذا لو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن نقول بذلك وقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول وأنه لشدته كأنه سنة لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا يا رسول الله كيف نصنع بصلاة ذلك في اليوم أخذوا الأمر مسلما بدون تأويل قالوا كيف نصنع قال اقدروا له قدره انظر كيف التسليم التام للنص بينما نحن المتاخرون زمنا المتاخرون ايمانا لو جاءنا مثل هذا الحديث لكنت احلف ولا احنف ان نقول انه كنايه عن الشدة كانها كانه سنه كما يقال عندنا الان والله يومك سنة لانه ثقيل علي اذا قاعد عندي ساعه كانه ما, كأن ما قاعد عندي سنه ان قاعد عندي دقيقه كانه ما قاعد عندي نعم ساعه وقت فلكن هؤلاء الجماعه الاصحاب رضى عنهم عندهم التسليم التام والتصديق التام لقول لإلقاء... كلامنا وكلام الرسول المهم انه قال اقدروا له ونحن استفدنا من سؤال الصحابه رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا استفدنا حل مشكله الحضره الان وهي اصحاب الدوائر القطبيه الذين يبقى اليوم عندهم اسبوعا او شهرا او سته اشهر كيف يسمون نقول اقدروا له القدرة. اقدروا له قدر انكم الان ما عندكم ليل ولا نهار ستة شهر ليل وستة شهر نهار اقدروا ستة شهر ليل صلاة ستة شهر وستة شهر نهار صلاة ستة شهر ولكن هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة لانها ام القرى ومركز الارض كما ثبت ذلك جيولوجيا انها هي مركز الأرض او نقول اقتدوا بالزمن المعتدل خط الاستر الذي فيه النهار اثنا عشر ساعه والليل اثنا عشر ساعه او نقول اقتدوا باقرب البلاد اليكم مما فيه ليل ونهار <تصفيق> معتار هذه ها. أقوال الثلاث وبكل منها قال بعض العلماء وأقرب ما يكون عندي الأخير أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب اليه من المكان البعيد المكان البعيد يدعم طيب هذا إذن يمكث الارض كم؟ أربعين يوما؟ اليوم الاول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وسائر ايامه هي كأيامنا فكم تكون يا بذل الأيام باعتبار أيامنا؟ كم تكون أيامه باعتبار أيامنا؟ Zeker. Huh? Zeker. Kesst dit niet? Zijn we op على جنبه، ها سنه وسبعة وستين يوم. طيب أصل أزر، أوان مختلف. عندنا السنة. سنه وشهر كم سنتين يوم، واسبوع سبعة وثلاثين يوم، وسبعة وعشرين، وثلاثي وسبع وسبعة وثلاثين نعم. 401.. <مترجم> 402, <تصفيق> اه اه 3.. 403 Kristin ماذا ذكترون نعم يا سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع ايام سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع لا لا قمالية هذه السنة شهر تعال كل حال ما نوب نوب لازم نعود أيام السنة نقول سنة وشهر وعندك سبع أيام سبع أيام وعندك سبع ثلاث أيام أربع واردين. سنة وشهر واربع واربعين سنة وشهر واربع واربعين خدمة واربعين وثلاثين يبقى سنة وشهرين سنة وشهرين وبعضها سنة وشهرين واسبوعين اربع واربعين كيف تقدر؟ ها؟ كيف؟ أرسل طيب المهم السؤال موجه لك وشيخ الجماعه كله مختلف وعلى اكثر من يقول ها هل عندي شوف سنه وشهر ها. ما ادفع لان السنه القمريه ثلاثمئه واربعه وخمسين يوم و... واز وعز وما دام الرسول قال يوم كسنه ما نقول كسنه بس سنه شهر واسبوع سبعه ايام وسبعه ايام سنة سنه وشهر إيه نعم سنه وشهرين واربعه عشر يوم واسبوعين طيب الحمد لله والوقت انتهى الان مشاهد الدرس اللي عندنا ما سبق الكلام على هذا وان ياجوج وماجوج قبيلتان من بني آدم، وهم موجودون الان لكن الذي من اشراط الساعه وبعثهم على الناس كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال يقول الله تعالى لعيسى بن مريم إني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيحرزهم إلى الطور ويبقون في الجبل حتى الحقهم من المشقة ما شاء الله ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم فيرسل الله عليهم النغفة في أناطره أو في رقابه النغفة جودة كبيره تطري على المخ وعلى الشرايين العصبيه فيصبحوا هلكة كنفس واحدة ماتوا جميعا حتى تزهم الأرض من نظمهم نتهم. فيبعث الله طيورا تحملهم كعناق الابل تحملهم إلى البحر أو يصل الله عليهم المطارد تحملهم إلى البحر هؤلاء هم يجد المأدود وهم من علامات الساعة وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويأتذرون وما ذكر من اوصافهم في بعض إسرائيلية فإننا لا نصدق لأن الشرع ورقا بخلافه. حيث تتبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريات كباة النار فيقول يا ربي وما بعت النار فيقول الله عز وجل من كل دائرة من تسعمائة وتسعة مسلوم كلها ولا من بني عبدت من نار قال الله السلام فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أفشهوا فإنكم في أمتين ما كانتا بشيء إلا كثرة جأتود ومأتود فهم من بني آدم وأعراضهم أعراض بني آدم لكنهم يخرجون إلى الخلق يفسدون في الأرض وقالوا فإنه حق حق يعني ثابت ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من امور الغيب التي لا مجال بالعقل فيها ولهذا يجب أن نسلم تسليما كاملا وأنا أقول لكم دائما، إن الأمور الغيبية نحن فيها ظاهرية ما عن ناخذ نأخذ بظاهر النص ولا نتعرض لشيء ولا نسأل عن شيء بل نقول سمعنا وآمنا وصدقنا ونعرض عن كل شيء نعم كهدم الكعبة يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراب الساعه هذه الكعبة التي هبيت الله والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفين الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة فأرسل الله عليهم خيراً أبابين سرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فأصدناكم لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلاً من الحبشة قصير أفحج يعني بجريب فينقضها حجرا حجرا ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل إلى آخر إلى البحر يعني أنهم من مكه إلى جدة وهم صف يتناولون أحجارها ويوقونها في البحر ولا يسلط عليها أحد لأن الله عز وجل قد قضى في نهاية هذه الكعبة أما أصحاب الفير فحماها الله منهم لأنها ل... لأنه لم يقضي أجلها بعد ولأن هناك رسولا يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت فكان من حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي ولله فإذا قال قائل بأي شيء ستوقعون أن يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينقضه حجرا حجرا فالجواب ان ذلك والله اعلم اذا عتى اهل مكه فيها واهانوا حرمه البيت وذلك بالمعاصي من شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك حينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوا اما ما دام معظما فان الله سيحميه لكن اذا اسقطت حرمته من اهل مكه حينئذ لا يبقى له مكان بين هؤلاء القوم ونغيرها ما ذكره المؤلف رحمه الله نعم كفر وان منها ايه الدخان وانه يذهب في القران آية الدخان نؤكدها الى الدرس القادم ان شاء الله وانه يذهب في القران هذا ايضا من أشارة السياح أنه يذهب بالقرآن ينزع من صدور الرجال وينحى من المصاحف في ليلة واحدة يقوم الناس والحقوات قد نسوا والمصاحف في ما في الكتاب. وهذا هو معنى قول أحد معنيه أحد معنيه في قول السلف منه بدأ وإليه يعود أي يرجع في آخر الزمان لا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدوء إن ساء الله السلام فإذا قال قائل كيف يكون ذلك يعني لما يكون ذلك ما يتفكنا فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة هنا يعرض الناس عن كساب الله لا يتمنونه حق تلاوته ولا يصدقون اخباره ولا يعملون باحكامه فيبقى هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما فلا يليق ان يبقى بينه وعلى هذا يحمل حديث في قوم لا يعرفون من الاسلام الا لا اله الا الله قد اندرس الاسلام هذا يكون بعد نزع المصاحف لا بعد نزع القرآن من الصدور المصاحب لا يبقى شيء يعلم ينزع نسال الله العافيه وهو من اشخاص الساعه لان نزعه من الامه دليل على قرب انتهائها طلوع شمس الافق من دبور طلوع شمس الافق يعني الشمس من دبور بفتح الدار اين المغرب والدبور هو المغرب والقبول والصباح المشرق كما جاء في الحديث من بالصبع بالصباع واهلكت عاد بالدبور يعني ذيحة الغربيه فالشمس الان تشاهدها تطر من المشرق وتاره في المغرب منذ خلقها الله الى اليوم لكنها في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل وتستأذن أن تخرج ولا يؤذن الله فترجع من حيث جاءت وما هو تصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت من المرض نعم يزعج الناس ويعلمون أن هذا هو حق مبين فيتبون إلى الله ويؤمن الكفار يتوب العصاة ويؤمن الكفار ولكن الله قال لا, لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا يختل سيوة خربت الافلاك من الله عز وجل لأن اتجاه الافلاك كله للغرب فإذا نعكس القضيه معناها أن النظام الكون قد تغير وآنا انكضاؤه وآنا فيكون في طلوع الشمس من المغرب من اشراط الساعه الكبار او الصغار من اشراط الساعة الكبار وفي حديث وفي هذا الحديث دليل على ان الشمس هي التي تدور على الارض وان بدورانها على الارض يحصل اختلاف الليل والنهار في قول الله تعالى وترى الشمس اذا غلعت تذاور عن فيه الله في اللميم وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال أربعة أفعال كلها مسنده للشمس طلعت ثاني تزاور ثالث غربت الرابع تقريضهم وإذا اضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة هذا هو الأصل ولهذا نقول انه يجب علينا ان نعتقد بان الشمس هي التي تدور على الارض لان هذا هو ظاهر القران وليس لنا الا الله نعم لو ثبت في طريق علمي لا اشكال فيه ان اختلاف الليل والنهار بدوران الارض فحينئذ نقول به, لأنه ونقول, به ونقول انه لا يعارض ظاهر القران لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعيين وظلين كيف لا يعارض القرآن لاحتمال أن يكون المراد بقوله طلعت في رؤية العين لا بحققة الواقع وهو حقيقة في رؤية العين لا تقرأ هذا إذا ثبت قطعا ثقوة يقينية بان الشمس لا تدور على الارض وان اختلاف الليل والنهار انما هو في دوران الارض فقط لكنه عندي وانا قاصر عن الان في مساله الفلك انه لم يثبت بعد لم يثبت من يقول هذا من يقول قالوا ان الارض تدور صغير والكبير لا ادري على الصغير لان الصغير يكون تابعا لا متبوع قلنا هي مهتة بأحد الأرض تدور من افق بعيد جدا تدور حول الأرض والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد ما مثل كبير مفقور حتى نقول لا سلطان للارض على الشمس أبدا الكل مسخر بأمر الله فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الأرض من اجل مسعى الخمر فاذا قال قائل طيب ما تفسيرك اختلاف الفصول من برد الى حرب الى وسط وسهل تفسير نفس الشمس لها حركه تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب اذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس تشتد حرارتها لان الحراره اذا كانت عموديه تكون عشت مما إذا كانت جانبية والمساله واضحه لله لكن لو قالنا هؤلاء العلماء لما الفلك اننا متيقنون هذا قلنا تيقنكم لكم ولا نقول انكم كفرتم بذلك لان المساله مجرد ظاهر القران فاذا كنتم متيقنين هذا فانتم على يقينكم ولا نقول أزيل هذا اليقين لا نقول هذا اذا كان مصلي إذا كان مصلي في الصلاه الإمام اذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه هل يجوز ان نرجع الى قولهم وهو تيقن خلافه خلافه لا انتم فانتم كذلك نعم نعم نعم نعم لان لان ذاك في العلماء العلم ولا لازم ولا لازم من حمل القران ان يكون الانسان عالما رب قارئ القران ولا هم ناس نعم وجازبي، ويشرب لدوران راكس أوثوك جميعهم يفزيء بكل كبير يجعل هذه تدور حوله بالتالي أنا أفكر بسعود أنا أفكر تدبيتها قبل الوصول قبل أصلاً قبل في قبل شيء يعني كل جذب اسمه فقط في دور الحركة. لما إذا كنا أكثر فأنا تدبيت ثلاثة كلام. من خالق الجاذبية؟ طيب والذي خلق الجاذبية وجعلها لجذب هذه تدور حوله. ما يقدر على أن يجعله بيرور بلا جاذبية بس يبني شخصي ولتعامل حمسة بذات السباب ومدي لأمين تبقية المرحلة هذا ما خايف إذا ذبت الآن ما رأى الوقت عنك ما ظهر الوقت عنك الشمس إذا طلعت تزاور عنك مش طح. طيب خذها خذها براها حتى تيقن وإذا تقنف بحل. أنت بحلم أن تأخذ بالأخير ثم تصدق اقرا ظاهره لي لما يوقف اليقين لان قضينا في هذا همم هنا فهم اما انا مهما كان انا ما انا مقتنع الا لو لو انا اركب مثل بعيد مره على الارض وش بسال <تصفيق> نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ذكر الشاف الساعة الكبرى أولها من أحسن أوله المهدي والثاني المسيح عيسر المريم طيب دقيقه لكن عيسى ابن مريم انما ينزل لقتل الدجال فيقول الدجال قبله طيب اذا ترسي المهدي الدجال نزل عيسى ياجوج وماجوج أربعة هذه متواجد الخامس هادم الكامل والثالث آية الدخان الذهاب في القرآن والثامن طلوع الشمس من مغربها والتاسع قال كذاتي أجياد على المشكوث هذا موتدل أسر اليوم أي نعم نتكلم عنها إن شاء الله